that Thank mm -hmm. you. والا يُرْيَثُ ذُو الْقُرْبَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَغَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَبُوا INNA ALLAHA SHADIDUL PUNQ LIL Well, يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا و قام يوقن شو انا سيدي ف